فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف أشهر إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت تالم حالي وترى موقفي اشكو الى الله كما قد شكا اولاد يعقوب الى يوسف تمسني الضر وادمسني الضر تالم حالي